ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذاباً أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأذل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ورغان كثيرتين يأخذونها.